يلا إذن بسم الله غدي نخصو هاد الحصة خفيفة هاد المشكل ديال التالي سارجومون كنا هضرنا في واحد اللاستيش قبل منه قبل أيام قليلة بدينه بس منعوش نفس الكلام اللي قلتو في حصة السابقة أو في اللاستيش السابق <تصفيق> مختصر أن نقول أنه تندير التالي سارجومون تلسارجمون ديال شيء في شيء في شيء يقدر يكون أي حاجة يقدر يكون نص مكتوب يقدر يكون نص عفاكم اللي بغى يدير شيء حاجة أخرى إما يصد المايك اذا إذن إذن مثل تلسارجمون مرة زماء التحميل عن بعد وتن... تحميل عن بعد بمعنى تحاولون نجيبوا شي حاجة في واحد المكان آخر عن بعد تحميل عن بعد هذا الشيء الذي تنجيبه يقدر يكون أنفيشي مني تقوله تن... أنفيشي فمعنى هذا يقدر يكون نص مكتوب يقدر يكون نص صوتي ملف صوتي ام بي 3 مثلا او فيديو او pdf دي اف او اي حاجه أخرى. اي كما بغات تقول الفورمه ديالو حنا دابا اللي تيهمنا نتعلموا كيف نتعاملوا مع هاد ليان ليان انت تسمعوا ليان دو تيليساجمون مي تنقولوا ليان فما معنى ليان ليان هو واحد الغاكوكسي هو واحد الرابط فقط اللي بغينا أن هو واحد فيه واحد العنوان واحد العنوان اللي سيدخلنا لواحد المكان محدد في موقع محدد اللي تنتمكنه منه التاليسارجي ونحصله على هذا اللي بغينا أو ما شيب ضرورة التاليسارجي ونقدره ندكله اللي وصلنا لشي بلاسة اللي نقرأ فيها سي خبار بمعنى موقع ديالسيجاري ده يقدر ذاك لليال براسو يدخل لنسي قناة مثلا قناة تلفزيونية او إداعيا سمعوا أخبار سمعوا برامج متنوعة إذن لليال ما سيعنيس بالضرورات التي سأرجمه أبدا أبدا نحن هذا باللي تهمنا وهو أول حاجة نعرفو هاد الفهم ديال هاد ليان هاد هاد كلمة اليان اليان اليان اليان احنا غادي نركزو على الميصازات اللي تيجيونا في الأطلق اللي تيجيونا عن طريق الأطلق واللي تيكونو فيهم ديليان ديال تليشارجومون ديال تحميل ديال الليكور من اللي الصالون غادي ناخدو كان مدج واحد الميساج واقفين عليه في هذه اللحظه مع الأخ دير ان سيرطاب نسمعوا هذا الميساج اللي وقف عليه نسمعوا العنوان المعلومات الأولية يعني دير ان سيرطاب احنا دابا في اللحظات الاخيره اتلب دير ان سيرطاب اوكي اوكي نورو ما كاينش زيرو انسر انسر طابلك انسر انسر فيكاين انسر هذه بالزيرو انا bien là c'était le procès bagabik bagabik www.français pour les cas bagabik qual bagabik et bagabik casoz bagabik pour 500 millions 2014 500 millions 5900000 733 euh d'abord هذا هذا سبقتنا سبقتنا خرج من الميساج دير دير ماستوب مثلا buildonis 3 bagabik script 17 bagabik 04 bagabik 2010 2. Voilà. Iden ha hna daba waqfin f la wahed le message. O men hadchi لاین www.defconfrancis.com 500 میلیون 1815 آره. آره. آره. آره. آره. آره. تيكس وما هو الليان الليان اليان دائما هو اللي تسمعوا فيه هذه الكلمه ديال الليان طلع بلا فليس <تصفيق> هذا <تصفيق> سمعنا فوالا لو ليان دي دي, دي سيزييم كو ولكن <تصفيق> هذا ماشي هو الليان هذا فقط سطر مكتوب عادي بلا فليس بي يونياش تي وقفنا على هذا السطر هذا ملي هبطنا له بلا فليس قبل أي شيء سمعنا هذه الكلمة ديال ليان ليان هذه ليان نبهتنا و ورات لينا و ظهرت لينا على واحد الليان إذن هاد الوليان يقدر يدخلنا لأي حاجة. غادي يدخلنا لواحد الموقع في الانترنت. يمكن كما قلت شي قنات يمكن شي نص مكتوب يمكن ويمكن ده ليس أرجعهم. وهاد الوليان اللي واقفين عليه بالضبط غادي يدخلنا الموقع ديال الشركة المدكه او المتحكمة في الصالونات او المسيره لهذا لي اللي هي ايديف تسمى ايديف اس اي دي اي شنو تدير هاد اللي كور اللي تيتسجلوا في لي صالون ديالهم من بعد ما تيتسجل الكور في لي صالون هاتشجيل تكون في المركز الرئيسي او اللي نقول الوردينتور الرئيسي ديال دي إذن هاتشاركة هدي اذا نقول هاتشاركة فهذا موقع الالكتروني في الانترنت كبقية المواقع كجوجل كالاميسين كقناة الززيرة ك... كأي شيء هاد التسجيل حتى تحتفظ الشركة ولكن ستعطينا واحد العنوان واحد الغاكورسي واحد الغاكورسي لا يصلح صلاح سي صلاح حنا نحصلوا على هاد التسجيل هذا ديال هاد لي درس محدد ما معنى هذا مثلا ه هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد الميني كورس اللي تنهضروا عليه هو وسيج تسجله بحاليا نريد تسجل من بعد ما ينتهي تسجل تسجل دياله غادي يكون في هذا الموقع ديال هذة الشركة ديال هذة المؤسسة ولكن باش حنا يا غادي يمكن لنا نوصل لدكت سجل تيخصنا محصله على الرابط اللي غادي يعطى لنا مصارل هذا الدرس هذا اللي حنا فيه حاليا اذا شنو اللي غادي يوقع من بعد ما غادي ينتهي هذا التسجيل غادي انا ندخل لهذا الموقع هذا ديال هذه الشركه هذه وغادي نحصل على الرابط على اللوليان هذاك اللوليان هو عنوان حقيقة هو عنوان ثم عنوان هذا العنوان غادي يكون بهذا هذا اللي واقفين عليه دابا هكذا http://baroblik.baroblik إلى آخره. هذا العنوان هذا هو الرابط هذا هو العنوان اللي يمكن بيسيديانا يمشي يطلب الوصول عن طريق شبكة الإنترنت يطلب الوصول إلى هذه النقطة المحددة والمعرفة بهذا العنوان هذا. إذن كمثال ديال المنصص اللي واقفين عليه في واحد الرابط ديال درس محدث سابق ماشي هذا اللي سنتكلم عن ماشي هذا اللي احنا في دعب طبيعة الحل ولكن درس سابق هنا هدك عنوان إلكتروني تسمى عنوان إلكتروني إذن الليان شنو هو في الحقيقة ما هو إلا واحد العنوان فقط عنوان إلا بغينا نقوله من البسيليانة إلى الموقع المعني بالأمر اللي غادي إما ندخلوا في يا إما نصنتوا على شي حاجة شي سي... سي... مقطع شي درس أو موسيقى أو أي حاجة في... في موقع من المواقع أو قرآن أو تلاوة قرآنية في موقع آخر أيضا درس من الدروس مش جل أو واحد اللوزيسي المحساجين أنت لصر جواه اللوزيسي نفس الطريقه طريقة هي نفس الطريقه اذا نرجع للمثال ديالنا احنا واقفين على واحد الرابط على واحد اللوليه اللي غادي يدخلنا مباشره غادي يربطنا الا بغينا نقولوا مع الدرس المحدد علاش تنقول هذا الشيء لانه ماشي دائما هذا الشيء هو اللي غادي نلقاو كاينين اللي تيليشارجو واللي ما مش بهالطريقة تتم بطريق طرق أخرى تتكون تكون مختلفة نسبيا زيده شوية نقصش شوية إنما الهدف واحد فقط الطريق طريق, طريق الوصول هو اللي سيكون مختلف إذا سمح ليك ننديروسي تيسار جمون اللي غادي منات عمل وحترتهم مختلف إنما هذا، هذا اللي إحنا فيه، اللي تيتم عن طريق هذه الصالونات فهو الأسهل على الإطلاق. لماذا؟ لأنه مباشرة، تيفتح لنا واحد البواد ديالوك بمعنى واحد البواد ديالي سأرجمون. إذن، أعودر لي أنسير طب، نسمعوا اللي ليان اللي واقفين عليه أنسير طب، كي تي تي تي يا درس درس غادي وصلنا هذا الرابط Entraî. Lien acheté TPS cinq millions un mille huit cent quatorze cinq cent millions cinq cent vingt-huit mille neuf cent vingt-sept M monara cent pour cent. ما عرفت وصل زت لباز عين واحد شوية لا لا لا إخلي إخلي, اخلي اخلي هذا مو بس رح تطلع عندك واحد لابوادو ديا لك تطلع بلافلس مرة واحدة نسمع ممكن وله اذا خلي خلي ربما باقي ما تشارجات سلا باس على حسب لا كونيكسيون داكشي لا كونيكسيون عامل مؤثر هاد لي تشارجمون اقل من 100% غير شويه دير ان سيرتين سمع ان سير لقتور وينتوز ميديا اه دائما نفس المشكل اللي على الاخوه اللي تاع طعوهم بعض الأمور اللي مخصهاش تعطيهم بحال الانترنيت مانازر مثلاً ما شاء الله وصافي كير طب نسمع طب او كدير دير الطب الطب بلاك بلاك ميديا بلاك بلاك بلاك بلاك بلاك بلاك بلاك بزونيتيو لو مبال و و ارجع ارجع باستاپ ما تاب بزونيتيو دي دير اونطري هذه هي المنغصات اللي ما تتخليش الاخوه يتعلموا بحال هذه Union nationale, bagabig bagabig les millions en 2014, 552 927.3 لا دي فيرمي ديال ويندوز ميديا فيرمي بعض في كاتر هو هذا المشكل اللي هضرت عليه دابا هما تي واحد العدد الله ما عرفتي بلاصي بعض اللوجيسيلات تيتقرفصوا عليكم <سح> بمعنى ما هل هذا الأخوة هذا الأخ هذا اللي أنصت لك عليك في حقيقة الأمر؟ مني أنصت لك هاد شيء حاجة وقلاد ليكتر وين لسه ليكتر وين دوز ميديا إطلالة عندك في تريسرزم ما عنده حتى شي ضرورة نهائيًا ما عنده حتى شي ضرورة. دباجي وجدك في <تصفيق> وين دباجي؟ آه ما عرفت أنا شنو عندك انت ما ما خلينا حتى شي حاجة ننكمل عليها بس ن في السياق ديال الدرس. ما سمعنا لا تيليشارجمون ما سمعنا حتى سعيد هذا هو علاش بغيت سامحني حيت عندنا الامور بسيطه ومبسطه في البيسي ديالو يكون شيء واضح ونقدروا نهضروا عليه سعيد نعم أولاً هو دابا انا سماك معاك ابو العيون انا دابا في, في شي حاجه نعم نسمعك أنا دابا في تيليشارج فواحد لاباج ديال تيليشارجمون بغيت نتيليشارجي سمعنا سمعنا بعدا تيتر سمعني هذا لو تيتر بيبي <تصفيق> لا هو شغل جوج 2000 لا هو كونفرتي <تصفيق> هو كونفرتي هو هو بالنسبه بالنسبه نعطيكم <تصفيق> <منا> لكم قولوا ماي لكم بالذات هذا ما, <هادا> ما تخليوا لكم في البيسي مشكل <تصفيق> سمعني. سم سم... سمعني سمعني سمعني سمعني انسييرتاب ما سمعتش مزيان شنو كاع؟ لا لا من اليوتيوب خلينا دبا من اليوتيوب هذي حتى هذي دبا دبا الأخوة بقين متيميت ريزيوس بالزاف دي الأمور أساسية وتيب مشوا يعدبوا راسهم باليوتيوب اليوتيوب ما عندو ما غادي نفعكم فاضل فاضل فاضل المرحلة الأولى أس بغيتوشي يوتيوب اليوتيوب تيزين مرحلة ثالثة أورا بها نتعلم بعدها الثالي سارجمون نتعلم الأساسيات والبادئة هي سليل الثالي وهذا تك ساعه تك ساعه يمكن كل يوم واحد يدخل اليوتيوب أو غير اليوتيوب. المهم البداية نمشي لواحد بقيمة تركلافي يكون بقيمة ميتاريزيشون. ندخلهون اليوتيوب ونقول له اليوتيوب مزيه فيها هذا هدي اللي في الحقيقة اللي في في المنطقة تربويه أو التعليمي. شوف شوف اليمن يصاز لي عندك تيال لأقتلك اللي في ديال اللي ديال تيال اللي أما اليوتيوب ما عندنا من ديروبه فقط كماليات هاديك كماليات في هذا المرحلة الأولى آه هذا كل اللي اللي كدر دفعنا يا هاضروا هاضروا عليه اليوتيوب ما يوتيوب سمعني بالنسبة لاخوة أنا نواعدكم اليوتيوب عليه في حصص قديمة والحاجة اللي ماهم فو ولكن كين ما هو أهم منه؟ <تصفيق> <تصفيق> هذا هد واحد هدا هدا الموقع ديال هذا هذا هذا هذا القط شاغي هذا حجارة هذا هو المثال الثاني اللي هضرت عليه في البداية ديال الحصة قلت كنت اللي صارزمون سهل مبصير في بن لمرتبة بهذا اللي سالون أما هذا الكتر صار الفورسير اللي انتوقف عليه هذا شوية يتطلب فيه مراحل أكثر من من تلي صارزمون هذا ما يدخلك سبصار اللي تلي هو توهن عليه إن مخنثب قبع ده الأسهل. هو ديال الصالونه سي <تصفيق> عندك حتى انت يا هاد لانترنيت ماناجر اللي ما تنبغيش نستعملها وما تنبغيش نوري حتى شي ملي دي بوطون يستعملها لأنه أفضل بكثير من تشارجي وما نزلش تستعيد الناس تتكون تيجيوا الاخوه الله يهديهم الله الله الله يهديهم الله يجازيهم بخير الله يهديهم تي, تي تي لهذا لي ديبيطون ميم تي تيجي و تي انصطالي لي فيشي سكريب و تيقولوا ها نتا عندك هذا الانترنيت ماناجر راه مزيان راه غادي يسهل لك تيليشارجمون لا لا هذا خطأ هذا ما عنده ما يدير به هذا دي لي ديبيطون ما محتاجليهاش نهائيا وما عنده ما يدير بها وماشي تسهل له تيليشارجمون تمنعهم من التعلم نهائيا مت ت تتدعو تتحرموا متتخليسي تعلم الأوليات والبيتهيات كي تقولوا ألف بعد يالتلصروا معه بمعنى تتقص تقصبي عدة مراحل تقص اللي كان هو تقصي يعرفوه يعرفهم بدة يطبقهم بدة هي هي حقيقة اللي واحد يكون واحد مرحلة متقدمة وعرف بالزاف ديال الأمور تكسعهم كل اللي يدير هذا اللزيسي هذا لأنه تي له المراحل وتسهل بعض الأمور. فقط أما نزيل واحد باقي ما تعرف تل ملتان ليلان تل معنى ليلان ما تيميزش بين ليلان وبين سطر نكتب عادي ونجي ونعطيها هذا الانترنت منازر فهنا حقيقة ما شيء سهلت عليها تكرفص عليها تكرفص عليها ما كنت أشدت عن الانترنت منازر كيفين كينا عندي عندي ادي سعين وانترنت منازر وانترنت <تصفيق> اكسبلورر هو الأفضل على الإطلاق وهو أن خلي عندي بتون مع الويندوز إكس بي فقط فقط فقط تيلي سرجزب بمعنى تيلي سرجزب الإنترنت إكسبلورر ما محتاج من إحساس تنسى حاجة أخرى من إحساس تنسى حاجة أخرى في التيلي سرجزمون يدير بها كل شيء يدخل الإنترنت يدخل قنوات يدخل إدعات يدخل المواقع يدير تيلي سرجزمون لأي حاجة كي ما بغا تكون فقط بهادك الشيء بسيط المبسط لا تعقيدة. وتكون مينارة، تكون لا، هذه كم هذه كمينارة، هذه الكونيكسيون، هي الشبكة اللي لتن... المستعملة ل... للوصول إلى الموقع. أما أما هذا الانترنت ما هذا هذا واحد الآلي واحد الآلي اللي قلنا نقوله واحد اللوزيسيل واحد اللوزيسيل واحد وسيلة عمل. أما أمّا وما ومشابهها منارة أو ميدتيل أو ونا فهادوم هادوم تيعطيك شبكة شبكة اللي وردت منها بمعنى ذاك الفضاء شنو هي الشبكة هي ذاك الفضاء اللي أو الطريق الطريق اللي اللي اللي تنس اللي تنسلكها بس نوصل لهذا اللي تسميه الإنترنت لهذه الشبكة اللي سميتها هذا ضروري ولكن حنا تان على الوسيله اللي نستعمل اللي تنستعملوها باش بس... باش نمشيو الطريق اللي هي هذه الشبكة اشنو هي الوسيلة اللي تنستعملوها هي هادو لانترنيت اكسبلور وهذا هو الافضل ولا هاد لانترنيت مازال اللي تنهضر عليه وهذا سيء جدا بالنسبه للديبيطون هذا على الري ديبيطون هو بالنسبة كما قلت اللي متقدمك أنت مشكلة تبارك الله انت وصلت لواحد واحد من مرحلات متقدمة مزيانة هذه يمكن لك تستفيد منه شيء لك الأمور أما بالنسبة لواحد باقي مبتدئ باقي خصوصي تعلم أبي صديري التدشارجامه لا هذا هو الأول اللي ملحت صار أغلب يدي الإخوان مك مكرفسين هذه القضية هذي. إيه تكون الدليل والدليل, والدليل, والدليل ان واحد عدد كبير منهم عندهم شيء تلي صار يجيب لأنترنت ما نظر ومنسنين سولوت القمر. أمم الدول سمين في الرقص بينصر عادي لماذا؟ لماذا؟ أنا باغي باغي فقط الانترنيت اكسبلور بمعنى التيليشارجمون عادي البسيط بالويندوز اكس بي بس بس أثناء هذه العمليه ديال التيليشارجمون غادي نهضر على بزاف ديال الامور اللي تتعلق بالتيليشارجمون ونشرح بزاف ديال الامور هذا الشيء اللي بغيت نهضر عليه هادو متيقفزوا عليه تيقفزوا عليه علي. مباشره في التيليشارجمون لا أنا باغي ما قبل التيليشارجمون أريد أن نفهم لكم من البداية قبل أن نبدأ التلسرجمون وإثناء التلسرجمون وما بعد التلسرجمون كيف نتوقع؟ أما بالواسطة هذه اللوزيسة ومسابعة فهنا مباشرة تنتقل من البيسل التلسرجمون الأمور كلها تتبقى المهم زلو <دلعون> هذا هو دابا الاخ الثاني هذا اللي درنا مع غادي يمكن لنا ولكن داكشي اللي كنت باغي نقول ونهضر عليه ما ما غاديش نقدر نهضر عليه هذا هذا مانجر واش كيصلح غير في تيليشارجو ولا عنده خدمات اخرى الطبيعه الحال عنده خدمات اخرى هو هو هو تي الى بغينا نقولوا تييسرع تيليشارجو بمعناته تقدر البرنامج التلي صار زيك بزف دي الحزن و... ديال... اللي, اللي من قبل واللي تلي صار زي وتقدر سارجيلك... شي حاجة من بعد ولكن شيء كله تبقى سابق لأوله بالنسبة لشيء واحد اللي ما عارفش الأول... الأول يسلي التريس أرزمه. بس ساعدت. هذا هو. ولا... هذا الماتها هذا بحال هذا بحاجة شيء واحد. يلا بدسي يتعلم يا عم. يلا يلا تنقلوك كيفش. تنعطيه ما بدي أوليك ديال التنفس شنو خصق الدر من نيت في الماء خمسة دقائق أو تنشد وتنرمي في البحر. تنقله يلا عم في البحر. اللي وصفه هو هذا اللي عندي نيت أنا, أنا اللي باقي ما كنعرف كاع والو اسمع استاذ واش هو هذا ان ام اه هو ده ده هو الوحيد اللي كاين إنما... لا واش هو هذا انا اللي خصني نحيد نيت انا هذا استاذ انترنت هو واحد هذا هو هذا هذا صافي من غدا إن شاء الله نحيدو صافي انا بعدا اللي باقي باقي نعرف هذا اللي بغى <متنسي> يتعلم <متنسي> <متنسي> هذا ما عندهم أيدينه صائب وشوي أي مثلًا واحد فاتك وكذا ولا اسمه تقول خلينا نبي تتابع رأي ديرك هذا ومشي وهذا متزدان ووو في أمور أخرى مثلا في النت وياز نت وياز شيء تيجي تي انستالي لك انت باقي دي تيجي باش الله يجازيه بخير يقولك هذا هاد اللوجيسيتي هذا مثلا السيكليني هذا راه مزيان تي تي, تي نيتويي وتيدير الفيريفيكاسيون وتيدير ريباراسيون ديال لماذا هذه هاد المتاهات؟ هذا هاد الأخ هذا بقي الله في البداية وانتا يتعذبه بهذه المفاهيم ها وكذا هذا الوزيسيل رغم أنه جيد وقوي هذا حتى هو ما كانت ضرورة يعني يكون عند الواحد في البيسي مبتدئ يتعلم بعدها هاد أن يتوايز هذا بالواسطة يديل دكسيليكين في الإكس بي التي يجيب مع الإنسطاليسيون الأصلية للإكس بي كافي وأكثر من كافي ده بس سعيد بالنسبة ل... بالنسبة لهذا الانترنت أقول لك ما ناتشر ااا أه... أنا في مكان فتح دباه لابس جلد الإنترنت وخذتكم كذا مكان تقول لك اطلع لي هذاك الوزراء إيه إيه هو دب إيه هو دب من نت هو رأسي أولي عندك هو بارد فوق تعيش أرزمون ما تسميه إلا عند عند بواسطة دياله بمعنى حجز أنت طاله معناه أنك أعطيت الأوامر الPCDR يدارك بالواسطة من هذا الانترنت منظر اما كون ما كان مكان اسم انستالي فهنا ديالك الانترنت الانترنت يكون عادي وبسيط بالواسطة الانترنت ان تقوم وهذا هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة للمبتدئ اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه هذا هو اللي قلت لك هو داباه هو،, هو تقريبا المكلف بتالي صارزمون عندك ما دام عندك في البيسي فهو مكلف بس يقوم بهذه العملية دي بتالي صارزمه ها أنا شدي كين ليه ما أقولك بقى كي برضه صراحة ما ما ما كنت تدش منور زجاج و و وهكذا واحد العدد ديال لي روزيسيل ما يستحسن ما كاين لا شي يبداو يتعطاو من بعد ما حيت تقدموا مزيان شي شويه داك صاح هما الراسم الاو يجيبوا ب Okay. 순یدان سهیم هیریم الانترنی افتران بیوغم آمد کانم استخدم إذا نعتبر أن هذه الحصة كلها نفس المشكلة اللي هدرت عليه وهو هذا الإشكالية اللي هذا للتليفزيون بل وسائل الزيت للتعرض للبرامج الأهدافية والغير ضرورية على الأقل من وجهة نظري أنا غير ضرورية غير هاد تيليصالصال المباشر اللي بغيت ما لقيتش الاخ كان عبد العالي ما صعبد العالي واش معنا ولا لا معك في سايس نعم نعم و فين مشيتي قبيله وانا تنقلب عليك السلام عليكم انا كنت مع الاخوان كنت مع احسانيب وسي عبد الله وصحي خليتينا يا أوه. هذا نفس المشكل هو نفس المشكل نفس اللي ذكرت مرة. ترى على التلفزيون القناة الأخوة كلهم عندوا بلا إنترنت ما نزر. ما القسمين دير معهم. توصل ذاك التلفزيون مون تجيب بس تدخل التلفزيون تنقلقتمك. هو مقسم حيدوس يساعديه لبغيه هذاك شيء. هو مقسم حيدوس بشي ما دابا أو خار. أودا بحنا يا وخي تعبنا يلا يلا يلا يلا مع مع عبد العزيز وشوفوا الفرق اللي كين وخلية لليان اللي في الخر اللي فيه دك كوم في اللي اللي فيها لليان فيه دي هذا السلام عليكم وعليكم السلام قل بسيت قل بسيت يا عبد يا رجل <تقل بي خاللي> ولهذا فأنا تنعود الإخوة التي قدمها الخدمات المبتدئين <تصفيق> الله يززيهم بخير إيريق <تصفيق> لهم الأساسيات الضروريات فقط فقط فقط فقط <تصفيق> <تصفيق> لوليهم الويندوز <تصفيق> <تصفيق> إكس بي عادي السمبل ما يزيدوا حتى شي حاجة ما يزيدوا حتى شي حاجة إلا إلا كانت ضرورية مثلا إلا بغاو يزيدهم الورد مثلا كمي تروا هذا؟ حتى هذا أنا مبدئياً بالنسبة للمبتدئين ما نعطيش الورد في الورد يتعلم فما هو أقل وأبسط من الورد اللي هو البلوك نطي تعلم يكتب فيه وحضالة غالي يتعلم يكتب فيه نلعين <تصفيق> تقال الورد غالي كله أسهل وأفيد وأسلس <مضيح>. يلا سمعناك سي ديو ولكن السرعه باقي عاليه عندك اه غادي نصوب ها كدرب بزاف وانت تجرب مني السلام عليكم شهر رمضان ان شاء الله وعليكم ما تبغى لو ما تبغى لو ما تبغى ضربي كمانش يشيشي من عندك اللي سنتي دي رقم طب رقم 24 ما تبغى تشميت باوي هونتان واهدي كسلون كسلون كسلكل يلا بلاك سي كاين بالنسبه لا واحد سي كان نعم بيوليت نوليو Salam chez débutant. Oui. Possible télécharger les derniers numéros. un plus Mina. Il vient d'acheter des projets gestionnaire des tas, هذا اللي هبط هبط ديالو. زي داباط مين دونك غادي نوقفي <تصفيق> ها هو اللي تتعلق بالديزاكتيفاسيون صوت اللي هذا هو اخر واحد درناه الصوت اللي تيكون تي صاحب الميساجات ديال اتلوك يلاه نديرو بهاد التجربه اهبط vous y en acheter télé 66 5 millions sont Entrez wwwmikrabcom mikrab احنا d'rig الموقع de dialogue recherche' اذا اذا اذا هذا هو هذا هو اللي تنفضلوا تنصحكم يكون عندكم وهو من بعد ما درنا اونطري على لوليان على الرابط غادي تجينا هاد لابواد دو هذه هي الأفضل هذه هي لابواد دو ديالو اللي تجي الى كنا فقط تستعملوا الانترنيت اكسبلور مثلا تستعملوا لا انترنيت ماناجر ولا ولو فقط للنت اللي هو الانترنيس اكسبلور اللي تيجي في الأصل مع بي XP منتران انصطاليو منتران انصطاليو الـ بي تيجي معه هاد هاد الاخ اللي دخل ده باعه يحفاك يشد المايك لأنه يدير لنا الصدى أو يسمعنا إذن... إذن الانترنيس اكسبلور هو هذا تعطينا هاد الانترنيس اكسبلور آه، يلا هذا البودو ديالك اري نشوف شنو فيها طلع بالفلص طلعو بالفلشاب من الطابلوات طلعو صافك شي حد المايك قريب بزاف النفس ديالو زي المايك شي شويه بغيت نول عليه اه ا داش نوكي كاين, كاين طلع ونول عليه اوفرير طلع صافي. صافي صافي كان هذا بجوجه بط بط بط بط, بط وله إذن كينين ثلاثة في الحقيقة كين آنيلي ما معنى آنيلي معنى, آني معنى هو إذا إحنا ما, ما معنى آنيلي معنى إذا إحنا نلغي هذه العملية من أصلها رس قاتلين وقلنا صافي ما عندنا ما نديره بعد الثالي صار زمان نديره إصباس هنا ولا أونطر ونخرجوا من هذه البلاصة اللي احنا فيها طلع بدون الأنغوزيستخي هذا هو الأفضل اللي تخصنا نديره لماذا؟ لأنه شنو تحقق لنا تخلينا نتلي صار جيو دا كله كور نتلي صار جيوة نتلي صار جيوة <تصفيق> البلاصة اللي غادي نحددها من بعد. وحنا من بعد. او من بعد نسمعه أو نعا انصطلوه الا كان شي لوزيسيل ديال الانستالاسيون طلع من بعد مننا الاوفرير بالضو ديالو هذا الاوفرير الا بغينا مباشره ندخلو ونسمعوا هادشي اللي في هاد الكور بلا ما نكونوا مجبرين بس نحتفظوا به في السي هایی داییما نسخم می دیروه فقط اله هم دل... و دل... اله دل... افضل و هیان و و من باید نسرفه کم بغینا و ها دا لگه دیرو درم دیرو إذاً من بعد ما درنا أن نطري إلى أن نغز استخدت ستجينا بوضو شنو فيها؟ أول حاجة فيها وهي اسمية ستعطينا الخيار بس نعطيه اسمية لهذا الشيء اللي بغينا نتلي سورجي ونعطيه أي اسمية بغينا بحال دبا هنا يكمس سمعنا الاسم برد في اللي عطية هذا الشركة إيد في ديال الصالون هذا هذا لكور اللي إحنا سنتي لصرزوه ده على شكل أرقام 5 مليون سي حزا دملي دس صام هذا هذا هذا الاسم الشكل متعب إحنا نبتل له هالاسم يا ربعين نبتل له كوكو اسمه كوكو كوكو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كي هو وراه اذا اعطيناه واحد السميه هبط بطب نعم نوت 292 عمرنا ما نغيروا داك فقط تعطينا معلومات على النوع هذا اللي بغينا كان بعض الحالات اللي تنحتاج أن نصرف فيها ولكن في يصها قد هي الحالات هذا هذا لبطان هذا من مستشفيات كبرى. طب طب. هنا أنجزت خ إذا درنا أنجزت خ معنا وغادي ولكن نفرض فين غادي في اسحاب غادي ينزل فين غادي يمشي هاد تيليشارجمون او حنا نحولوه نحولوه لشي بلاصه محدده حنا بغيناه اي فيها يتجمع فيها غادي نديرو طاب نخليوها لي تنرجعو ليها من حميد دير طاب نعم و نوريه ها ها هادي اه اللي درناها واضحه غادي دير يعني نوطي لي تييرمون انجيستريي فدوكومون توا جو او توا ولاله کدام کشور می‌تونه يلا سي سي انا بعد سي سي بقيت تيليشارجي دابا 1566 واضحه اذا حيت نديرو انسرطي تيعطينا العنوان ديال النافذه اللي حنا فيها يا فهاد الحاله هي النافذه ديال تليصارجمو وتعطينا واحد المعلومات تقريبيه واحد ايستيماسيون ديال النسبه اللي وصلات لتليصارجمو تنعرفوا واش تيتمشى واش وصل واش قرب يسالي وهكذا هذا هو هو في البروجريشن نعم ااا آه... قلت قد... هو ده ذاتي يكون فيه الإنشازة كنا مثلاً يعطي واحد المعلومة قرابة لناه إذا بغيت تعرف ح في فرنسا حرب بقيلت في المشهد ك فوق هذيك الأبواب و كطلع من دقيقة بقى عليه في يعني بالوقت حل من دقيقة بقيلت حدث في ال في الأكتس حل الإنشازة فوق هذا اه... هو ذاك اللي اي اي ولكن ولكن هذه هذه هذه المعلومات هذه ماشي أساسية هذه ما غادي ما غادي تجيب تصور أنه شي حاجه صغيره يا فقط ان لاعب عايش شي حاجه غادي تيليسا في في حصره ديال الثواني هنا هذه المعلومات هذه ما كتبقى ما عندها حتى شي اهميه فقط بالنسبه للمعارف حقيقه بعض المرات كتكون مهمة الله سير دابا ديا هي, مات هي مات كما قلت لكم كما قلت لانترنيت مناظر هي تيسهلك وتيعطيك خيارات وخدمات اخرى وتيعطيك معلومات اخرى ولكن دل دلت في الحدالي حدالي قالت فين تلقى في الحدا لي راه بعض المرات كتكون هاد المعلومات مهمه خصك تعرفها مساء النور رمضان مساء النور نعم مساء الخير السلام عليكم راه راه راه الصباح هو يدق عليك في لا هذو كماليات اما باش نجي واحد العداد ديال كماليات يتسمى كماليات يعطيهم لنا هذا الانترنت ما نظره وليس يشبهوله ولكن مش اساسية هنا هنا ما عندي احتاجة هنا انا نخلي التالي الصازة ومشي نقضيش يشغل مهم من سنة يعني. يكونوا فيه دقيقة ولا يجوز ولا عشر دقائق والليلة الا كانت مثلا هو تقيل وكبير بزاف غادي غادي طلب مني 30 و 3 تسويع ديال تيليشارجمون ما كاين حتى شي غادي يبقى كل نطلع ولا غادي نخليه وننساه انسى ا م سير شغل لاخور من نيت انا على ولا أنا نكتب شي حاجه ولا <تصفيق> Dernier, un certain, je vous le fais. Al, de dialogue, 2% sur 500 millions. Le type 2% sur 500 millions. Ah, 2% Le type fait, 2% sur 4, 500 millions. 5,666. Non, je 2% Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, je Fermé, les fenêtres de la connexion. Mais si ils n'ont pas la connexion, Outlook, par exemple, non. Fermé, on le fait quand même. Même quand c'est l'Outlook fonctionne. Alors, de début 2505 500 millions 5606 500 millions 600 9999 Certaines images ont été bloquées pour empêcher les lecteurs d'identifier Paul Tewks. La page contient aucun lien. ألف ألف. بوابة جالوك 200 500 مليون 5566 500 مليون 600. هذا الشكل لازم. هذي صار زبون عندك واقف. هوا أنت وحيد تدرب. قغيت التحميل. وشك. وحيد ودرب. ألف ألف. ستيب ماك لفابريكانالي ألف ألف. بوابة جالوك 200 500 مليون 5 ألف ألف. ستيب الثامن. ماكالوك 255 مليون 5766. ممكن زي ما تقول، ماشي زي ما تقول كسرت ممكن زي ما رأي، إن تلصارز ويتقطع وممكن يكمل وصل نقص خسر مهرس كارمبي. ممكن كل شيء ممكن كل كلها واردة. القاوة لم يعمل سوى تكمل تلي سار جموه ولكن لم يعمل يجب نعوده من البداية تدبانا ستكسب ليلة مبلوكي عندك تلي سار جموه لا أعرف أخوة والله لا أعرف وعمل لهم مبلوكي عديد <تصفيق> <تصفيق> مبلوكي خيرمي وعاود وعود العملية عاودها وكيف سلسل عطلو <تصفيق> لا لا, مش مشكلة. لا غير لا ستخيرمي بألسف En plus Outlook Express. Entrez. En plus de listes, à l'intérieur d'un page, arboré. Al-Kalam. La canne, quinze non quinze non-lui, table, de liste, SS-CAD blanche pour débutant, complément et astuces à télé. Entrez. La page contient 17 liens de SS, vide. Salam, cher, début, vide. Voici les liens pour télécharger les derniers numéros de la nouvelle série, vide. Un Outlook Express. lien HTTP barabmic barabmic double min de Et Allah dira ça. Gestionnaire d'ach min lien HTTP entrer lien HTTP barabmic barabmic www www www point deffr point com barabmic millions cinq mille millions cinq cent soixante Microsoft Internet Explorer boîte de dialogue télécharger toujours demander avant si lien téléchargé télécharger donc bouton ouvrir ça bouton enregistrer passe boîte de dialogue enregistrée sous zone de liste en cette de enregistrer donc liste cette boîte de dialogue à la fin du téléchargement de ها هذاك الاخر تكوانسا وهذا سمعنا واحد الكلمه هنايا كازا كوشي هذه خصنا نخليوها كوشي بس من حيت يكمل تيلي سارجمون تيفرما لفنيطرب وحده ديال تيلي سارجمون والتيلي سارجمون القابله في البلاصه اللي بغينا في هذا المثال ديالنا هو مي دوكيمون كاينه 9% الدك... اش هي هذاك هذاك الاخر كان كوانسي في تكوانسا 59% <تصفيق> <م. تصفيق> ها هو 59% هو هذا أو قريب يصير؟ 68% ٨٧. ٩٧. ٩٧. ٩٩. ١٠٠. هل أنت متأكد من أنك متأكد من أنك اذا دابا نمشيو نشوفو هاد هاد هاد إذا غادي نهب روف هاد الحصة الخفيفة لا وحدة اللي تلتحر واحد اللوزيسي الصغير ولكنها مهمة جدا وتيساعدنا في واحد الأمر أساسي كثير كثير من الحالات ت تكون مثلا فتحين بزه يبي فناتر جال زبطي كسم. والله تكفي خرج ده شاء الله ولا إذا هم هنا يسولب سهلا بالإستعمال ديال الإنترنت إكسبلورت حكمنا في الأمور طريقة سهلة تلي صارجينا وهل ولا بلادي قوة عقيدة سديال إنترنت ما نظر أنا صنع صبرات فقط بالنسبة لللي ذي أنا شخصيا ما سنستعملهاش ما سنستعملش نهائيا هاد الإنترنت ما نظر وجعلوا لوزيسيل اللي تيدرون نفس الخدمة ديالها. مسيرة هي الوحيدة كيني بزاف كيني بزاف كيني كين هما موجودين. إذا ما إنترنت منتجر ما كتعطيكش ما كتعطيكش من غادي تحط ربنا. لا تصدق تصدق تصدق صحيح تصدق كيني ما تصدق بالزف ديال التعقيدات. التعقيدات اللي تنقل أنا السابقة اللي لعونها بالنسبة عند أنا هاد كلها ركولها لمن تنقلها تنقلها بالنسبة للمبتدئين. أنا سنقول هاي شيء بالنسبل المبتدئين لاسم صلحاس هي ما هي هي الصلحاء تسهل تسهل بزبطي الأمور أنا سنحضر على المبتدئ اللي خاصي تعلم اللي خاصو يتعلم عدة أمور. خصوصي يطبقهم بدي خصوider دي زبلي خصو, خصو كتنقولوا يبيده يتحسسهم يطبقهم وي ويفهمهم من البداية حتى النهاية ديالهم هاد الأمور هادي هاد الإنترنت ما نظر تت... تت... تت... ما تتخليش يطبقهم تتقفز عليهم هي تدرهم الرسالة هو بمعنى هو ما تي ما تي ليهم الخبر إيه هذا هو اللي تنقصد عمري ما قلت أنها خيبة. إيدا هو هذا إيدا هو هذا دبت دي لي صار جمون اللي قلت لي يتم الشكل كخذنا كمثال هاد ليجون غز لي استخوان اللي يتم مفصلونه. آه؟ إيدا مبصرا من بعد ما درنا أنطى على ليليان. طلعت لينا لبود هالت اللي صارزمون نمشي الحالة الثانية الحالة الثانية شنو هي هي اللي هناشنو اللي تيوقع تلقى ورصنا محتازين باش ندوجوه بعدة مراحل ربما تكون مرحلة واحدة ربما جوج ربما ثلاثة ربما احتى عشرة ولي ملا احتى عشرة عاد نوصلول هاد لبواطة دولي سرجموه عاليسا نقوع العشرة هذاك فقط شيوقعه مثلا ت تن... ت ت تعرفه او شيء واحد تخبرنا أو ت تن... آه... عن الطريق من الطرق ت توصلنا هذا هادل... هذا المعلومة بأنه بغنط إلى بغنط واحد لوجسي محدد خصنا نمشي ونكلكي وعلى هذا الليلين في هذا هادل... اللي تدخلنا هذا الموقع نحب تندري عليه انتر تلقا ورسنا دخلنا الموقع الفولا في الانترنت ولكن <تصفيق> لم يكن لتلسجمه ولا ولو تلقى ورشنا في واحد صفحة فيها مئات إلى مكانس آلاف ديال أسطر ومئات مئات ديال لليل ليان. و تنقلبوه حتى تلقى وليان المتعلق بذلك اللي بغينا نتلسجمه تنددو عليه أنتر تلقى ورشنا ندخلنا صفحة أخرى لم يكن لتلسجمه أو تنبقى ندخل صفحة وهكذا هذا يكون متعمد ومقصود من هذا الموقع والمواقع اللي تتشبه شنو واللي اللي تكون الهدف عندهم هما هما هما ماشي صعيب عليهم بس مباشره يعطيونا تيلي سارزمون بهذا الشكل هكذا مباشره طلع لنا هاد لابوات لا ولكن تيكون الهدف ديالهم إشهاري بمعنى تفرضوا علينا تفرضوا علينا رغمنا عنا ندوزوا من البطاة اللولى بمعنى غادي نكونوا بزز منا ندوزوا على بعض الإشارات ديالهم تجارية ونشوفوا بعض الأسماء التجارية ديال اللوزيشي ديال الشركات و و وندوزوا بزز منا على شي حاجة بغاونا نقرأ ونقرأوها رغمنا عنا كذلك في الصفحات الثالثه حتى الوقت اللي بغيو هما في اسمن الصفحه اللي بغاو عاد والق لو الحقيقي ديال تلي سارزون اللي غادي نديروا عليه اونطري عطل علينا هاد لابوات هادي إذا المسألة في حقيقة الأمر التجاره واشهار هو اي تلي سارزون كما كانو نعو ممكن تقنيا كما في هذه الحاله هذه مباشره نلقاو راسنا في لابوات ديال تلي سارزون إذن الحاله الثانية غادي ناخذها كمثال غادي ناخذ دوك ليان ديال التيليسارجمون اللي كنت كنديرهم في السكريبت اللي تيدخل لينا للموقع المشهور اللي هو كاطر سار الفورسر وغادي نشوفوا بانه غادي نمشيو لجوج ديال لي باس عاد نلقاو هذا القول ديال التيليسارجمون هو هذا اللي غادي نديره سي راه محمد سيليان يسي ليان ديال السكريبت Bureau Lederich Auto Doc Express Mal Eh Del quatre doc les fichiers li jama3 fihom ga نفسه فاش ديتو ليغوريثميك مثال المباشر هذا اللي كنا فيه حنا یال تلی سرجمون. جامعه حاکم کرد. آورست نه. معهم. لیگلیت هم سرجمون Vue de liste, les leçons d'informatique en arabe de S, sélection texte arabe mirachie. S, règles de mes, au Al-Qala, quelqu'un. Mmeh Mmeh M, Malika M, Manuel al M, M, M, quatre planches. Moussa Kalbassar, scripte cour 24. Enle. Cours scripte SS3. mp شو فعلا؟ شو مشكلة؟ مُنتَجَ لا هذا لكن هذا هذيك S.S. Objet Moultakalbasser, scribe Cour 24, la page contient aucun lien. Salam pour assister au Cour 24, votre fait mine. Le rendez-vous aura lieu, Inch'a mine. Et en cliquant sur les 8 mine, 1, mine. H.T.P. Baromik Baromik 167.4, Charell.com, Baromik. Enlèche, Cour 2. H.T.P. Baromik Décé 167.4, Cour mine. de lien. H.T.P. 167.4, Entrée. Ouais, c'est ça.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 وهو كما تشوفوا بحالو بحال بحال السابق تيبدا ايضا ب كلهم تيبداو ب ولكن الاختلاف قام تيبقى تي من بعد فوالا اذا غادي نديرو اونطري على هذا اللوليا ونشوفو شنو غادي يوقع اونطري نشوفو واش غادي تجينا شي ديال ولا لا لذا ما بوش تشتغل؟ الانترنت الإنترنت متصل؟ يمكن سرت إلى صارز阿拉伯 أصله؟ لا، ما كنت إلى بقى ما تتجيء. مفهوم شنو علش؟ وش؟ ما بلقي مين؟ أشتتيل بيل مرابيك مين؟ أشتتيل يعني دير على الطاب تقدر تكون لافونيضير فبلاصه اخرى دير على الستوب التاب منو ساعه غير بعدا ليدويس سكيب مارك كل مين te pe mi mi ne san soixante seèt quatrechar mil لي ماذا؟ لي شنو تلاحظوا هنا يا من يوقف عليه السير بالعالية متى تسمعس هاد الكلمات دي اللي يلليان هاد الكلمات دي إذا هذا هذا حقيقة عنوان إلكتروني اللي غادي يوصل إنما غير قابل باش نديروا عليه Entry تنقولوا non clickable <تصفيق> أما هذا اللي تسمعوا فيه اليان فتنقولوا عليه أنه clickable بمعنى إذا تنقلوا عليه تنديروا عليه Entry تندخلوا الانترنت تدخلنا أما هذا فتحيدت منه هاد الخاصية ديال هاد clickable هاد الشيء لس ما بقينا نستنسمعوا هاد الكلمة ديال اليان نتنوقفو عليه لسبب من الأسباب تحيدت منه ما أعرف ما بين ليش علاش إنما هو عنوان إلكتروني إذا هذه دابا مناسبة بس مناسبة فقط صدفة هذي فقط صدفتنا جابتها المناسبة بس لقينا هاد هاد هاد العنوان الإلكتروني وخط ندير عليه عن ما تيعطينا عطنا ودو إذا قينا راسنا في حال بحال هذه كيف بس خلينا نحل المشكلة غادي نحلوه بشكل تالي. غادي ناخذوا هذا العنوان هذا الإلكتروني اللي إحنا وقفين عليه. وغادي ناخذه بمعنى غادي ناخذه من نوع النسخة. غادي نسيلكسونه وغادي ناخذه من نوع كوبي. ونديوه لإنترنت إكسبلور مبصراً. بمعنى بطريقة يدوية. نديوه لإنترنت إكسبلور البلاسة اللي خصو يدار فيها الوحيد لشون ديديسيون ديال العنوية الإلكترونية فنكولي واهتمك عندلوا عليها أمطر إذن فول ما وقينا بحال هاد المشكل مثلا بشي صفحهم صفحات تكس عادي وفيه شي حاجة مكتوبة بهاد الشكل HTTP أو WWW وبغينا ندخل لك الموقع فهدا هو اللي خلص نديره ایدان گایی سیلیکسیونه ویالله سیلیکسیونه هاد عنوار لانتا وقفه عليه با بلواسطه ماز او فلیس مره ماز فلیس مره میک میک الاختيار الذي اشتتب في باراميك باراميك كيف أولاً الاختيار؟ ضغطنا على فلس، على هذا العنوان اللي هو أستتبي، وما بعده. ودرنا ضغطنا على موس، وحنا ضغطين على موس، درنا فلس بس، وحيدنا دينا كل شيء. هنا درنا سيليكسيون ديال هاد السطر كامل اللي فيه العنوان ولكن هذا ما كافيش خاصنا نديرو كنترول سي باش ناخذو ان كوبي انا درت كنترول سي سيليكسيون كامل في لو بريس بابي اي اتش تي تي بي هذا العنوان هذا ها هو في واحد في واحد اللي هي, هي تسمى كور مدرنا سيليكسيون ديال شي درنا ليها كوبي ولا كوبي ولا كوبي هاد لا فين تاتكوبا في الحقيقه تاتكوبا فواحد لا ميموار تاتشد لا ميموار تسمى لو بريس بابيي اي دان بحالنا من هاد الشحنه اللي فيه كامل ونمشيو ندماري ولا انترنت اكسبلور يلا سيركل يلا انت اكتب explore نحن درنا أنترل الإنترنت، او explor أو الإنترنت ADSL. اللي, اللي عندهم الاشتراك مع اتصالات المغرب تسمى إنترنت ADSL. يكون عندهم هذا يكون في البيرو وهي فقط يكفي سماع الكلمات الإنترنت. نجول. بجرب نجول. بجرب نجول. نجول. بجرب نجول. بجرب نجول. بجرب نجول. بجرب هذا نحن يدبى وقفه في هذه اللحظة في واحدة اللصن ديالة رسيرس ما سي هذا هو اللي غدا نخدمه به هذا هذا الشيء نديره فيه اللي بغينا نديره إنغو الشخص واحد البحث بمعنى واحد الكلمة وواحد الموضوع بغينا قوكري يعطينا سي معلومات وسي تفاصيل وبوحوث على سي حاجة هذا أكيد أنكم عارفينه، ولكن إحنا قاعدين نمشي والشقة أخرى قاعدين نجيبهم سنقدر نجيبهم بالقصور اللي هو كنترول أو دير كنترول أو. نا le voici le درنا لها من قبل سليكسيون ودرنا لها كونترول سي باش نخدمناها ان كوبي اذن كولي كونترول في فالتيكولي voilà اذن تاكدو واش شي دير بي. بي. بي. بي. بي. وخ... ط... دير أوريزين. oui din deux blafles papier collé tu as pas non colle ou la que ne colle pas deux blafles din mine mine mine mais tu as blafles non www www.com/mirwatch/galois/hyperu et لا. لا ما تقول أتصنف. على جوجل عطاك واحده في تكتب. لا تقول لا هذه كوحدة. ديكالسلاكشن أوربام سلاكشن يتسدك شفتار قصهاها. لا إيش أنت؟ خلي, خلي خلي خلي خلي هالشفتوه أرجع لي ال الفيش اللي كنا فيه. عين Yikes. Bureau, vue de liste, poste de travail. Vue de liste. Entrée, vue. Alt. Entrée. Nouveau dossier 2. Entrée. Vue de liste, nous sélectionner Les leçons d'ordre. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. Entrée. Vue de liste, nous sélectionner. Vue de liste. 4 blanches, Multi Calmaser Chrome La page contient un lien de SS pour jouer Pour assister au 4000. Salam mine. Pour assister au 000. Le rendez-vous à 000. Et en cliquant sur les Courant 000. Tu as acheté des préparatifs parobiques des 160 000. 000. Cours de 000. 167.44 اه هو ملاحظتيان 167.44 اذا هذه المره حطت هذه ديالها ما تحليش دابا اه 15 دابا سمعنا هذا الكريم انما انما في جميع الحالات لا حتى ما ف الطريقة اللي كنا نطبقها وهي هذي الليان نقلوه في ديك لباردة درس اللي كنا فيها وليجبناها بControl O الوقت اللي نتأكدوا أنها مكتوبة مك تيكفي ندر عليها أنتري فقد okay. mm -hmm. ندر عليها أنتري فقد ندخلوا الموقع اللي بغينا يلا احنا دابا مباشرة هذي هذي اللي هذي عليه هذي دابا هذي هذي غد من هنا لأننا سمعنا هذي الكلمة ديال يلا دير أنتري وهذا الشيء يريد لكم المفازآت و الظروف تقدروا نلقاوها بحال هذا الشيء أنتم من قبل ما سمعناش هاد الليات دابا و سمعناها ها كدر ها كدرش قاتله ما عندنا ما ندير له قبل لا ما تفتح شوه فنفس الدرس نيوتو اه كور دو ايدان دا ايدان شنون المهم من هذا الشيء خصنا نتعلم بس نتصرفوك وما نتصرفو مهما كانت الحالة ومهما كانت الظروف مهما كانت الوضعية، سنعلمك بس طرق ديال التحويل وطرق ديال العمل. <تصفيق> وهذا هو الأمور اللي تحس ننعلمهم بشوية كما قلت وبيهودو اللي بيطي يتعلمو هاد تفاصيل صغيرة. التفاصيل <تصفيق> الصغيرة <تصفيق> هي <تصفيق> المهمة. التفاصيل الصغيرة هي اللي تتحجب عليكم والزي من من من القابيل ومن نوع ديال الإنترنت ما نزر. وتخليكم يتعلمو هاد اللي يدي الطايس صغار المهمين بحالها وكده حال ده بعندكم وشكتوا يعرف هالسيني درن القناة المفاجأة كيف مش غادي نسعي منهم عليهم يلا إذا دبا هحنا يدخلنا اتصارجت لبعض اتصارجت هو دبا تصار وصلات لي نسيب وندو ديالوك لا ما فديم درم مفاجأة ديفيا فيها... اوفره عن رجس تري انيلي ما طلع السهابات بالويب السهابات بالويب إنشيء ويش نعدنا؟ مين <تصفيق> مين؟ <تصفيق> يلي قابل بيكات فجارة؟ إقبال إيه ندب إحنا يرفع واحد الـ ها واحد الـ واحد الـ بازويب واحد الـ بازيال إنترنت عادية فيها بزاف ديال اللي ينو فيها بزاف ديال ديال الأمور اللي تتطلعهم من تدخلوا المواقع الإلكترونية إنما ما تلقينا صرصنا مبسر مع واحد الأبواد ديال التليفزيون إذا قنرصنا الصفحة الأولى، هالصفحة الأولى غادي نجيبول لست اليوم، إذا دابق بلاتي،, بلاتي قبل منصة. هاد الخدمة ده بلسان ديرو، هادي غادي ها كل ما دخلنا الموقع اللي هو كاتر شارع وبغينا تلي صارزوا ومتلي صارزوا من نشي هذا، هاكو دخلنا نصرفه. والمواقع مواقع المشابهة لتتبعه في طريقة العمل. في طريقة العمل لتتبعه في طريقة العمل. لماذا لأن مواقع أخرى تقدر تختلف وكما قلت تفرض علينا إيقاع محدد لتلبى الحزيات الإشارية ديالهم هم في ذاك الموقع. إذن إحنا يدرينا أن تعالوا لليان ديال تيسارجومو ديال الكور. هنا راسنا في واحد الصفحه صفحه حنا فی دابا غادي نجيبو لا الله 60 احنا لغا دی فقط لليا اللي عندو علاقه بهاد تلیشارجمون ولي الحرف تي بده بل حرف ت ایدن غا دی ندیرو ت ما معنه هذا الكلام اوکن بیروس زیما هاد الموقع اللي احنا فی را بواحد الخدمات اللي هي المراقبة فيروس بمعنى هذا الشي اللي غادت لصار هو تيضمن لك بأنه ما فيه احتشي فيروس لماذا ببساطة لأنه كثير و الكثير جدا من المواقع السيئة السيئة السيئة جدا في النية ديالها وفي الأهداف ديالها كتنقوله تتكرفس علينا بالفيروس لما كان سعدنا حماية كافية تنقدرون تليصار زيره شي حاجة وفي حقيقة رأت فيروس. سيمرا سان تيلي سار جو سي وهي راه مصيبه ديال الفيروسات فيها وهكذا اما هذا موقع هذا موقع تيحترم راسه موقع محترم جدا الأمور مضبوطة فيه هو بنفسه تيقوم البحث على لي فيروس وتيسبريميهم قول من ها من ها اي حنا اخرى حنا حتى لهذ اللحظه باقي ما دينيناش التري سيرجومو <تصفيق> سيرجات لاباس ها تشارجات <تصفيق> اذن دخلنا لواحد لاباس اخرى لنا شي ديال ديال تليسارجومو فهاد اللحظه لا <تصفيق> هي <واقيمي>. ما <تصفيق> طلعتش حنا ما دخلنا ل الصفحه هذه الصفحة الثانية هي حقيقة اللي غدي نبحثو فيها على الوليان ديريكس للتليشارجومون هو اللي غ... غدي يعطينا الوليان المباشر الرابط المباشر للتحميل إنما هذه الصفحة الثانية دائما يستحسن يستحسن نعطيها وقت كافي بس تشارجها وخمس مع الصون بورصون فانطيبها واحد أو 10 دقائق لأنه ذلك اللليان ما تيطلعش غالباً مباشرة وبسرعة تيقدر بعض الأحيان يطلب دقيقة بعض الأحيان 10 دقائق بعض الأحيان حتى 3 دقائق على حسب ال... لطي لطي الحجم يالذك الشيء اللي يبغينا تيلي صار جيوه على حسب الكونيكسيون اللي عندنا احنا عدوا معوامل تتطرف السرعة يالذك اللليان الظهور ديال داك لوليان انما حنايا دائما من بعد ما نعطيوها وقت كافي تحمل هذا هذا التشارصه هذا لاباز نجيبو مره أيضاً كمجموعة يلي ينفذ لباز حنا اللي غادي يهمنا وهو اللي تبدأ بالكلمة دي الكلكي إسي. إي أيضاً غادي ندر الحرف سي دير إيه إكس سي. سي. ها هو. هذا هو اللي الحقيقي اللي غادي يعطينا ديك البوط دي التدشارجوم شو بيظهره؟ بكرة بس Yalla, entre et le head, -clique. oui, cliquez. ici pour télécharger ce fichier Visitez. Boîte de dialogue téléchargement de fichier. Recherche d'informations sur le fichier. Recherche d'informations sur le fichier temps restant estimé téléchargé vers taux de transfert. Taux de transfert téléchargement de fichier. Boîte de dialogue. Cade à Fermez cette boîte de dialogue à la fin du téléchargement de cocher. Boîte de dialogue téléchargement de fichier. Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier? Non, couton annuler. annuler. نقولوا توملو ليكنتال هو سميهو اي آه إذن هنا ياها وعطينا واحد العدد بعدها معلومات على هذا الفيشي اللي غادي انتدى سارجيوه قلنا أنه اسمي كور سيبليمون هذه هي اسمية اللي كنت اعطيتها لكور رقم اثنان وعطينا لطي ديالوج تقريباً 44 ميجا ولا هذه هي دبلا بوض ديالوج فيها هذوك البطن اللي كنا لقيناهم سابقا اللي هما أنيلي أوفرير أرغوز استخدام دوز بسمع هم بلي فليس ويطالجي في وذا ايضا ها هي ها هي البلقصة اللي فيها اسمية ديال هادا كسو يفيشي هادا ينفيد السارجي إذا ب... بغينا نبدل اسمية لحنا هادا ما كي لس نبدل اسمية ديالو لأنها واضحة اسمية ديال واحد لو كور هلا هبطة بطاب قلت ما دائما من غيروها شو سيمكن غيروها بليفلس يعني بغيناو ليه هذه اونغوسيست دابا لماذا ما هو فيسي <تصفيق> ما اذا دا كنا اختان حدث عندي لا ماشي ان اذا دابا هو تي تيليشارجي دائما انشيرتي تعطينا واحد الاستيماسيون واحد تقدير ديال مليون و تي مليون و بزاف Le titre est 11% sur course crypto en S1.0.0, qui égal à 1.112.429, le 0.330 et des 9.919.8 est téléchargé. 11% Donc, c'est le téléchargement de la visite du navigateur Internet Explorer. C'est le de l'étoile de هذا هو اللي سيعطيهم فرصة بس هاد الامور كلها ها يتبقوا ها بيديهم ويتعلموا ها بيهود وما يقفزوش المراحل وما يضخوش وما يضخوش ماذا عنك أو هكذا إحنا سنعينه اللي بغي يسوي على سحaza وإحنا سنعينه يكمل تلي اللي يسوي على سحaza إحنا شيء إشكال سحaza غامضة إذاً ده بره اللي مهم نشوفه بأنه في هاد الموقع هذا ممسمو با صار القناة لبود ديل تلي إذن كل حزا هو عنده الطريقة للي تلي صارزمون فيها كل موقع أن تدرس دائما القانون في الشيء. هذا بالنسبة لك ديال الصالوم مباشره دخلنا في لابو ديال تيليسرجمون هاد كاط صريح حتى جينا لجوم جوج ديال, ديال الانترنت ديال كما قلت لكم في بعض المواقع يحتاجون لجوم 3 4 5 6 واكثر ديال لي باس ديال الانترنيت اه واحد جزء الا دابا ملي كدير ديك السيت كيقول لك اللي اللي كايسي وكدير ليها اونطري كتسنى واحد داك البروغريسيون توافياك ما سمعتكش مزيان السؤال هذا ولا اللي ير... كت <تصفيق> نعم هذا السؤال ولا يرتبط اها ليان سي وكتدير اللي كيقول لك 40 بوتون حتى كتمشي بالسي كتلقى كتلقى كليكي سي كدير كد لا اونطري وكتسنى لا لا مسلا بس خلاص أنا تدزك لابد ديال تلي صارزمون عليها في ستين سبعين في المية لازم لا لا, لا. ديال تسمع هاد اللي فيها تلي هادي هي اللي خاصك دير اونطري كديري كيقول لك اللي كايستي وكدير هاد انا عارفوا من هاد الكليكي كيجيو هادو هاد تاتجي هذا هاد هو خصنا خصنا هاد المصطلحات كما تنسميه ومتنركز عليهم نردهو في نكرهم نعاودوهم باش دائما في الدهن ديالنا هادي بواد تص ما هي تيليسارجمون شنو هو تيليسارجمون هو هذا هذا اللي حنا فيه هذا هو تيليسارجمون هذا دابا لا تي ما ها قلت واش كتشفت تما شي هذا كندير تيليشارجي اه هذيك ما تسمىش تسمى ان ديال تيليشارجو بو ديال تيليشارجو ها هما هي هذوك اللي, اللي كنا فيها اللي, اللي اللي قلبنا فيها عن طريق أنس إفساد اللي, اللي, اللي, اللي كنجمعو سير ها ها ها <تصفيق> نعم نعم هذوك هو <هادو> كيما <كوبا تصفيق> كندخلو كنجيبو دوك ليلي اه درنا الحرف تي باش نجيبو ليلي اللي سميتو درنا عليه <تصفيق> اونطري ودخلنا لا لا باج الخبز فيها ومن يدرنا أن أمطل على هذا الأوليان الذي اسمه تكليكي هنا أين عازت الأبواط للتلس أرجمون؟ مالسي تلس أرجمون بحداتهم؟ هذا هو السدابة أنت لاحظت هذه هي الأمر التي تل... بغير الإخوة يدرونها بديهم بشوية هذه التفاصيل يعرفوا اللي اللي ما الذي توقعه ما من كسبهموا بسارة الإنترنت من أذر شو يا؟ مو بسارة غريب درك تكون مزبطي مديتي مزبطي تسه خبر مزبطي تسه هذا. كده تقولوا بحلمية العصر تقولوا بحلمية العصر ما تخبر مزبوخبر. قدرنا الإخوان ده بيسعون على الإنترنت من يقدروا على ويقدر مثلا داك السيد اللي تعود عليها يقدر يوقع عليها مشكل فيها وتمشي ليه غادي يصيب مشكل <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم صحه صحه ملي يطلع عليها هاد الطابلو ما غاديش يعرف ما يدير فيه <تصفيق> صحي <تصفيق> هذا اللي اصطال الكافر نص ما تصيلو قالك هاكي دير كي, كي دير مباصره قال الاخر العالي وقع لك فيها شي مشكلتك وانسا ما غايعرف ما غايتبقى عارف ما غادي دير بمعنى ما عندكش لي جوتي غايتكون انت ما, ما تعلمش الحرفه بمعنى بحال شي واحد بحال واحد تجي وتتعطيه رياكل تتعطيه رياكل دائما مريح ايوا الوقت اللي انت يضربك شيء جايحه وما بقيتيش موجود هنا هو غيموت بالزهر <متحدث> كان من الأفضل في عوض ما تعطيه تعطاه ياكل علموه كيفاش هو يحصل على ديك الماكله كاتفبريكات <تكفل> دو سوزون <كتبوستنت> كيتاي كيتاي لك المثل الصيني ما تعطينيش الحوت ولكن كي علمني كيفاش نصيد الحوت باش تصيد لا هذا هو من اللي هكذا هكذا نتسنّ الأمور وإلا إخوة خرين عندهم انظرة أخرى محصورة ما إنما نتمل إخواني بيطه ما يشوفوا الأصلح لهم شو عندك كونك شو ما ولا لا لا الله را خوش بعد أخذ اللقاء SMB9 الاغن Panel شوفوا ابتعد الله عليه وسألوك متنف سننره الاغن sympathف Govern BEYDOO treating you book baaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahhaaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaa IYiиться, لا سير لي مي واحد شي واحد قرا لي الميكرو دابا لا لا ماشي كوكو هذا هذا هذا فور سيبليمون لا لا انت هنا حلوه هذه هذا يرهوا هنا تلاحظوا تلاحظوا ان هذا ارض هذا شت اكتر دابا خو هذا الاخ اللي ما عرفتش شكون هذا اللي عوفير نعس هذا سي محمد عوفير هذا هو انا ما ضربها بن عيسى سي محمد, سي محمد. وإذازمي نواة كتلية مينимальه كتير زين، وخصوصاً ااا نواة، ااا نواة كتير عالية، اه را عندى عامر، را نقص نقص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا جا من عنده فورما في فالخر ديالو تنسمعو ارار وقف بلا فليش طلعو هبط وقف عليه نعاود نسمعوه مره اخرى سويت اكسترا هذا هذا الكور الأول والثاني ديال لي سكريبتس بجوجهم هما فقط فقط فقط اللي نزلتهم بهذه الطريقه هكذا اما من اللي بعد منهم فكلهم مباشره تتلقاو فيهم ام بي 3 هذا قد يحتاج هذا تسمى بحل أنارشيف ممكن أن نقرأه مباشراً سنتعليه حتى نحيط له هذا الرار شنو هي الطريقة الإخوة اللي بقي ما تعرفون حتى نحيط له هذا الرار هي تنضيره أبليكاسيون وتنطلعه الوينرار إكسترير إسي تنستعمله الوزيسييل اللي اسمته الوينرار كلا دير أبليكاسيون في لي نحليه أخوان حولوا الدير الميموار عندي عامر من نحن غير هذا ودكراره أه أه وخلاء لبقى... فيرم سمع... سمعني سمعني فيرمي ال ال الشي هذا فقط لا نفيرمي لا لا شيء غير و... غير فيرمي غير واحد شيء ده بعندي سي, سي ميموار لا لا ولكن بس ميموار ديال ااا ستوكاز و... ولا, ولا يا ستوكاج لا في سعيد سي عندي ها. صغيرة سي عندي صغيره وعمره بزاف عمره دابا حسيت هذا هذا اللي قلت لك قبيله قلت لك هو ايوا وخ... مشكل وخ... م... ماشي مشكل انا كوبي الدي ونفتحو مشكل أنا كوفي نح من هنا ونديره ون ماشي المشكلة أنا هنا أرجعوا يا الله إذا ده اللي بغا اللي بغا يدير الأهل ولكن ولكن علمناك بس غادي يدير هذه العملية هاد العملي وقف على هذا وقول ناس غادي يدير هذا يعني بطريقة عادية لما نخدم راكورسي غادي مسجينا مباشرة فيه. كورسي فيه. ولا كلا السويب التيوب التي ود بيب التي دب إحناها زي ما المعلومات لوحدين خرين إذا دب أخ هذا الفيشي هذا الكور هذا يهزو يديه المكان آخر بمعنى غادي يدير له ديب لاسومو إذا بس غادي يدير له ديب وقف عليه بلافلس ما يدخل ما يدير سلي عنترك يلا وقف عليه بلافلس لذلك كونترول سيبليمارياتي سيبليمارياتي وعلا ما دام بغي هزو كامل من هاد البلاصة إيدام خديست عمل كونترول ما دام لا نقدر كونترول سي أو لا كونترول إكس ولكن أنا ما غدش ندير ركورسي غد مشي مباشرة ندير أبليكاسيون ولا ولكن ولكن, ولكن خل خلي معا ولكن بالنسبة لإخوة الأسهل لكم لي ديبيطون اللي بغا يدير تحويل ديال شي ملف يستعمل هاد ليطول غ... اكس يستعمل هاد لي دوغا كوكسي الى استعمل كونترول سي فمعنى هذا غادي ياخذ منه نسخة أنا... نسخة منه فقط غادي تبقى أيوه. نسخة كي كي كي هزو كي كي هزو. اما الى بغينا نهزوه كامل وما يبقاش حتى شي حاجه منه في البلاصه اللي كان فيها فغادي نديره كوبي كوبي بمعنى نقله كله نقله كله وهنا غادي سنستعمله كونترول إكس إذا كونترول سي تتعني كوبي تتأخذ نسخة إن كوبي أما كونترول إكس فقدي تكوبي غادي تقطعوه غادي تقطعوه من ذيك البلاصة كنا نسخه وقف ها وغدي تهزه إذا نحنا دابا غادي نهزه كامل ونستعمله كونترول إكس إذا ندر كونترول إكس إن شاء الله حيبك اوكي اوكي اوكي ما فيها بس قولي لنا اش تي غادير اش كنتي غيرك داعش فوينا هي انا كنت غادي هي, رايح رايح هي, هي الأسهل اللي بدا اللي انا هي الاسهل مباشره وهو الاستعمال ديال هاد كنترول سي كنترول اكس وكذلك كل اللي صعيب للتوضيح للتوضيح هاد ديال ديال نعم غير غير هي اللي توضحها ربما الاخوان لي سبحان الله يوقع لخروج ما بين X و C ولا يوقع لقاعد تلف على الرأي C ولا شيء حاجة كيرجع الـ application كيرجع الـ application وكيمش حتى الكوبي مباشرة ما غادي يلقا كوبي وغادي يقفق من هاكوبي مثلاً نفس الشيء نفس الشيء نفس الـ الـ في هذا application هذا اللي حضرنا عليه والـ في ذاك البلاصافين كده آي وغادي هذا وما غاديش نكوبي grund... مثلا نمشي غادي نطلع كوبي تي سوبليمنت كلي راك ها كوبي آه... ها ها كوبي ولكن انت قطع ندير ندير هو كومبرول اكس بر اكس انا حل حل غادي نحيد هذه نخرج منها ايجعل صعيبه تولي ما غادي ندير دابا مباشره كونترول اكس ها ]Yeah, لا, لا, لا ندير هو بي ما كنضغطش من بعد اكس وانا وانا ندير كونترول اكس وعطيني هو كونترول دوبل في ومشطابلو هو مشى مره بلا تاع عين او تعطيك فيكس هو داك دوبل بي انا كنضغط كونترول لا لا درت السيسعيد الله العظيم انترل اكس غير هو مشاليه كوك مشى هو راسو مارته عاود رجع وقف على هاد ایدی احتا را تکوبا ومشان این دابا بغا لی دابا هو تحول بتحول. حول ولف ضي. كديه كديه لاونترير. ها؟ كديه ها كديه لاونترير. لا. لا. فاصلة. فاصلة. كديه كديه كونترول في. تيت, تيت أفل بلا اللي بغيتي واللي. تيجي تحول ليها. أخا. لا. الله. علما علما أنه حد كونترول في رحت هي إذا كان عند شي دوسي كبير كبير بالزف أو مجموعة ياللي دوسي رهي. ره خصك تطلب شويه الوقت أراد يكون في البال على الفيسي ديالنا ها هو هو رار خرجوا من الميكادير. هذا ميكادير. نعم، نعم. حرف صندوق. حرف واحد غال... الله طلع لهال. بس غادين. ما غادين دير أPLICATION. وانطلعوا. والأفلش يلا دير أPLICATION. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. افتح. ها هي قريبة ده بقى يعني الفوق تحت منها ها ها تحت منها مباشرة ها ها هذا البوطون هذا فيه لي زوبسيون لي غادي يقترحو علينا الوينرار الوينرار تيدير بزاف ديال الحاجات يلا دخل بلا دروات ايتني ولا ديجي بوان بوان بلا درتي هبطتي الاوبرير عاده غتمشي بلا درواتياك في... بل ما بل ما بل ما ماشي اوبرير اه واخا ارجع ارجع حنا اي زعما انا و موانغار تمني سومني وا دير اونطرياك اونطري ولا فلاش دروات اللي بغيتي فيشي فيشي هذا هو اللي اللي رار. ولكن حنا ما بهذا اكس تر يشتفين. ما ده كله بندشول كناية. مختصر كاتك استراسيك استراكر. هم هم هم في حقيقة بحال بحاجة شنو والفارق بيناتهم. عنا إلى درتي الأولاد اللي هي أكستغل فيشي فهنا قبل ما يدرها الاستركسيون غريزك واحد لابد دو ديالك غريز قطار عليك فين بغيتها اللي يدير الخدمة يقدر يدرها في دوسي آخر. وهذا احنا في حقيقة ما كيف سنصدع ورصنا به دائماً نجعله يدير لنا الخدمة في نفس البلاصة اللي فيها الفشي لنا بمعنى البلاصة اللي احنا وقفين فيها دبا هذا هو المعنى دي الاكسترير إسي هذا في نفس الدوصير لماذا نعذب ورصنا احنا يبسي حاجة اللي ما سيصدع وريا هاته هو المعنى إذا نصدع على الاكسترير إسي, إسي. Entrée. Barre de menu. Quittez la barre de menu. Disque localité. Vue de liste. Cours script supplément SS, rare, 16 sur 16 de liste. Cours script supplément SS, rare, 16 sur 7. Boîte de dialogue. Extraction depuis. Cours script supplément SS1.RAR. Archive des courses Extraction. Cours script supplément SS1.MT. SS, 86%. 99%. Disque localité. Vue de liste. Cours script uh, اذا دابا ولا عندنا فيشي جديد تخلق اللي هو النتيجة ديال هاد العمل ديالي دارها الوينرر غادي نلقى واحد الفيشي اللي عنده نفس مية اللي هي كو سكريبت سيبليمو إنما ما فيش رار في الاخر ولكن في ام بي 3 مباشره سير بس تلقاه هو الاخراني لان غادي يكون الاخير في ها هو خاصه كيدى تبعنايا مالك زربانه بغيتي دير اونطري منين لوكال دي عندهم وهذا احنا هذا تكفينا نحتفظوا بهذا اللي غادي نستعملوه وهذاك اللي فيه دائما يستحسن سي بريميو لان ما بقاش عنده حتى ضروره كاع داكشي اللي فيه راه هو واللي غادي نخدموا به هو كاين في هذا الثاني اذا بالنسبه لينا الا ما كانش عندنا البي سي في لا بزاف فمن الافضل كل ما درنا هاد اكستري اي هاد هذه الاكستراكسيون نرجعوا لهذاك اللي فيه رار اون سي بس de la preuve la mémoire نديرو هنايا رجع ليا دير بالحرف السافور هذا هو اللي انطلقنا منو سي بريمو <ordan> <Stankad> <مسم belli>. <slept> بليز بغيت نشرح من واسمان بقاوص نعمروا البي سي تصوروا واحد عشرين عشرين فيشي مختلفين راه راه كلهم حولناهم بهذا الشكل هكذا الى جيتي تجمعهم هذا راه راه مع مع ال الآخرين الاخرين النتيجه ديال ليكستراكسيون هنا راه لا ميموار راه تتنقص عندنا تولي تتعمر اذا من الافضل ها هم که لازم نرزعو ها تا کونی یلا و دیر الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم و و محمد وعلى آله وصحبه السلام على من تبع الهدى والعاقبة سلما متساقين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> قبل ما ندخل في الموضوع عندي واحد تعقيب ضروري غادي نقوله سيطر الونيب هو واحد لعدد من الإخوة تعقيب <تصفيق> <تصفيق> على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إشكال لك أنا وبين صالون ديال القلم هذا اللي غادينقول خاص بي وأنا سنتحمل فيه كامل المسؤولية من أوله إلى آخره أحسن ما في, في سيصف سيصف دمع دمع فيه ستفيداً أنا غادين مزيداً سيخطو القلم رشيد العلوي ستفيداً يا ستي رشيد قلتي جيتي سوف لافيكتوار تبارك الله عليك ستي رشيد ليا كنتي غادي تضربني في الترفه اير هي بقيت هيك نقول لك قليل الادب وهاد الناس كلهم تيسمعوا هادي قله منك يبقى في الصف لا هذا ماشي شغلك نقول مش... لك اولا واخا و... من الاول حتى لخر اللي بقى يبقى في سيليسترا غادي يبقى اللي بقى يخرج يخرس الموديراتور ماشي شغله لا انت ولا غيرك الحاجه الثالثه اللي قلتي القانون اللي داير الصالون شكون, شكون اللي عطاك الصلاحيه الناس حسن التصرف وكيفاش إذا كانوا عن مقصدي درسنا وعملنا والأخلاق طبقاهم بعداء على رأس كل لغول عاد صطيع من وحدين خرين أما ذاك كانوا من ذريعة صالون اللي قاعدين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على طابور تحت البنت السابعة ليا والمجلس الأمن على طب من فرسك شنو أنسيت ديال إس ديال وزارة <تصفيق> داخلية أو كراس مخابرات رهيبة. أنت تعلم يعني فرق فقط صالون تلتقي فيه لين هو يوم بمد سلههم الله مساكين تحت الله تجتمع في علم علومات وعلى علاقات وعلى فوائد الصالون تتحمل سعيبارس من من هذا القبيل تتسعي منهم حال مثلا وإلا سنعيد لقيصر ما لقيصر وللعوفيري ما للعوفيري اش بغينا حنا هذا الجمال هذه الجماعه الارهاديه هذه اولا لهم اطانسيون سيونس جيفي يوتيليزي دو هذا الوعيد وهذا التهديد ماشي الشيء ما تيحتملش هذه الجماعه هذوم نهائيا نهائيا نهائيا وحاجه اخرى واش صدقت شنو لا أنت ولا انا ولا الاخوان كلهم اللي تعتودوا ذكروا شنو نديروا حنا الحقيقة؟ الحقيقه ما نديرو حتى شي حاجه لا انت ولا انا ولا الاخوان فقط كنخدموا واحد عدد من المعلومات و تنحاولوا نحولوهم ونعطيوهم لاخوان اخرين يستافدو منهم اما اما اما في الحقيقة اللي اللي قاموا بالفعل والمجهود الاكبر هما دوك الناس اللي اللي كتبوا داك لي المؤلفات اللي حنا قريناها هذك هما احقوا بالشكر فان احنا فقط ستا... سنلعبوا الدور ديال واحد الوسيط واحد السفور والهذا فما كانت تشيء ضرورة بس نتكبروا على الناس ولا نحسوا بواحد الكبر ولا الغرور او من جهة اخرى سكن يستحق يحسب الكبر والغرور بين قوسين ويستحق الشكر نعطى كمثال اخرى تصوروا من عيه ايدك هولوسييل الرائع جدا ديال المونتاج الاوديو اللي هو ام بي 4 تخيلوا معايا عطاك الشخص اللي اللي ينتجو وابدعوا تصوروا المستوى العالي العالي جدا ديالو اللي وصلوا باش يمكن له ينتج لينا المونتاج الرائع جدا وبعد ذلك <تصفيق> قدموا لنا مجانا بدون ما ينتظر منه ولا كلمات شكر هذا حتى لسعر بالغرور ونحقه ماشي احنا يا سنعطي اخر مساعدة لاننا ما سنعرفوا حتى شي حاجة الحقيقة سنهضر علي ايا وعليكو الى الاخوة كلهم اللي سيعطوا الدلوس نعطيكم الميكرو ترانزستور ترانزستور هذا المكون الرئيسي في الكمبيوتر مكونه رئيسي جدا اللي تيكون في السيرك وانتيغري في البروسيسور في لاكارت مير لاكارت لي كارت مير تنتحدى اي واحد يجي يعلمنا ويقرينا هاد الترانزيستور هو انا ما نقدرش ندير لكم هاد الخدمه هادي ايوا الا كنا هاد هاد فقط هاد الترانزيستور ما ما عندناش القدره نهائيا باش نقراوه ولا نقريوه ولا نفهموه فما أدرك بعشرات الالاف من لي كومبوزونط فر اللي كاينين في البيسي واني هذا شتيبي دي انا حتى شي حاجه اكسيتا بسيط وبسيط وبسيط جداً جداً جداً جداً علاش قلت هذا الشيء لأنه الصالون للقلم القلام بالذات كاينين كثير في الصالون على حق بالنسبه من ديربي زعما بالاسم هو اي ف هو اه الطايران بدوروسي يشمل وحده الرائحه ديال الغرور والكبر هذا ما خصوش يكون سي هذا الشيء ما نهائيا غادي نكتفي بهذا الشيء ونضغنوا لي إيه وكو كم تيجي المناسبة ما هذا؟ أنا المناسبة صار. ولهذا تظن هذا الكور وقع مب قسمين كور ولا تقريباً؟ <بعد> قرب يكون كور كامل الظروف فرضت علينا هذا الشيء لعنى السيعب العالي خلانا مع القين حاصلينا وما زالنا أخر لحظة يا أخواني والله العادين دبا المشكور وتنظن رائف هذا الشيء اللي قلنا كين إفادة واللي بغي سهول على شي حاجة ونختموها الشي ما كانت شي مشكلة اللي عنده سؤال أخر يطرحه